هذبت قوم لوط بالنذر ناحر من نودنا كذلك كان من شكر ولا فدا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَيُّنَهُمْ فَذُوكُوا عَذَابِي وَنُورٍ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ قَرَتَنَ عَذَابُ الْمُسْتَقِرِّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ سَمَّنَ پوشپ مین کم کمبو امیہ کل نو جیو سيهزم الجمع ويولون الدور بل الساعة مجر نش لو سوں یو میں سنیا کو سکوں ان لشيء خلقناه بقدر واما امرنا الا وحده كلام ان بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ فَهَلْ مِن مدكر؟ كبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عين انذيكم <تصفيق> قطندر صدق الله العظيم